السلام عليكم ورحمة الله من الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التبع هذا أما بعض هذا أحد مجالك عليقينا على أصول في التفسير الشيخ الموثيمر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الجمعة الحادي والستين من شهر الحجة العام الحادي والستين بعد الأربعة من الألفين واربعين. أنا أعتذر أولا لإخواننا على غرفة الإمام الأجري في الجاقة أني أحاول الدخول عليهم الآن ولكني أفضل أحاول الدخول عليهم الآن ولكني أفضل الآن ولكني أفضل ولعل تكون المخاولة نازفة هذه المرة لنجرب لا أعلم أخاف أنا مرة. نعم. أنا أقول كل قد إلى قول الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن تكرار القصص حيث قال من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة مثل قصصة لقمان <تصفيق> ومنها ما يأتي متكررا حظما تدعو اليه الحاجة وتقضيه المصلحة <تصفيق> ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد <تصفيق> بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر ومن الحكمة في هذا التكرار, في هذا التكرار أولا عن ديان أهمية ال... عن ديان أهمية تلك القصة عن ديان أهمية تلك القصة عن ديان أهمية تلك القصة لان تكرارها يدل على الملايه بها. لتوكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس. ثانيا توكيد تلك القصه لتثبت في قلوب الناس. ثالثا مراعاه الزمن وحال المخاطبين بها. <تصفيق> هذا تجد تجد الإجازة والشدة غالبا وفيما أتى وفيما أتى من القصص في الصور المكية والعكس فيما أتى في الصور المدنية رابعا بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه لما ذاك الوجه على ما تقص الحال. خامسا ظهور ال... ظهور سب في القرآن. أنا من عند الله تعالى. حيث تأتي هذه القصص متنوعة، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض. واقول مستعينا بالله عز وجل في بيان هذا الكلام لقد تبصر في المجلس الاخير بيان حكم القصص والتفرقه بين القصص المذموم والقصص المذكور في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والان شرع المصنف في بيان الحكمة أو الحكم والفوائد من تكرار بعض القصص في كتاب الله بعد أن ذكر أن بعض القصص لم يرد إلا مرة واحدة في الكتاب نحو قصة لقمان من الحكيم في صورة لقمان نعم ونحو قصة أصحاب الجهل الواردة في سورة الكهف هذا الافراد والتكرار لم يأتي عبثا بل جاء لحكم يعلمها المتكلم سبحانه بهذا الكلام وبهذه القصص ولكن اجتهد المصنف في معرفة بعضها من خلال هذه النقاط الخمس <تصفيق> فذكر الحكمة الأولى بيان أهمية تلك القصة فيه. وهذا هذا مبني على قاعد التكرار يحيد الإقرار وهناك من قال التكرار للحق من أسباب تثبيت الحق هذه فائده هامه في تكرار بعض القصص في كتاب الله وهي افاده التقرير والتوحيد لاهميه تلك القصه وتثبيت الحق المذكور فيها في القلوب انه هذا واضح في قصه سليم الله موسى عليه السلام لاحتوائها على الكثير من العبر والدروس فدل تكرارها في اكثر من موضع من كتاب الله على الاعتناء بها وعلى اهميتها الحكمه الثانيه تنفيذ تلك القصه لتثبت في قلوب الناس وهذا مرتبط بالحكمه الاولى وقد بيناه من خلال شرحنا عليها ثالثا <تصفيق> مراعاه الزمن وحال وحال المخاطبين بها اي المخاطبين بالقصه <تصفيق> ففي الصور المكيه كما بين المصنف تجد او تلمس سنه بارزه في هذه الصور سمة الأولى الإيجاز ولذلك تجد أن أغلب بل أن جل أو كل الصور القصيرة من قطار الصور مكية سمة الثانية الشدة من ذكر الوعيد وما يتعلق بمصير الكافرين بالتقريع والتوبيخ وأما في الصور المدنية تلمس العكس ف... السمة الأولى في الصور المدنية الإطالة أو الطول ومن هذا تجد أن طوال الصور نحو صورة البقرة آل عمران والنساء هي من الصور المدنية وثانيا جمعت بين ذكر الوعد والوعيد مع الرفق في في تقرير الأحكام وإن كانت لا تخلو بلا شك من الشدة ومن الترهيب ولكن ليس في الصور المكيه وهذا كما قال المصنف في شرحه من بلاغه القرآن مراعاة حال المخاطب هذه من أعلى أنواع البلاغة حكمة الرابعة بيان بلاغة في القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيح حالها حيث إن المتكلم بهذه القصص وربنا سبحانه يذكر أحداثا في صورة تتوافق تتوافق في ظاهرها أحيانا مع ما ذكر في صورة أخرى ولكن المتماع في كل الموضعين يعلم أن فم قرق وأن الاختلاف وأن الاختلاف بين كلا الموضعين لحكمة وليس عبثا وهذا لا يحسنه إلا من من كان كلامه أحسن الكلام ومن كانت القصص التي ذكرها القصص التي ذكرها احسن القصص وهذا لا يكون الا لكلام ربنا سبحانه الذي لا يأتيه الباطل من, من يديه ولا من خلفه تنزيل من الحكيم الحميد وهذا قال سبحانه نحن نقص عليك أحسن القصر بما أخينا إليك هذا القرآن هذا من أشك تدركه علماء اللغة والبلاغه ولذلك تجد أن هؤلاء العلماء قد تفننوا في ذكر الحكم من المتشابهات في بعض, في بعض القصص خاصة في قصة في الله موسى عليه السلام مع عون وقد طبق وتكلمنا عن الحكمه من يراد الايات المتشابهات في كتاب الله لوحكه الخامسه احنا بظهور صدق القران وانه من عند الله تعالى حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض فالاختلاف الذي يكون بين سياق القصة في صورة مع سياقها في صورة أخرى دون تناقض يدل بلا شك على أن هذا الكلام أو أن هذه القصص منزله من الله. لو كان فيها لو كان بينها اختلاف لما كانت من عند الله كان من لو كانت من عند غير الله لو في اختلافا كثيرا فهذه الدقة وهذا الوضوح في عرض هذه القصص ما تكرارها في مواضع دون وجود أدنى تناقض من بينها يؤكد بلا شك على خسق كلام الله ويؤكد قوله سبحانه من أصدق من الله حديثا وإن وجد التعارض في الظاهر هذا يكون لقصر فهم الذي ظهر عنده هذا التعارض وليس لأن التعارض موجود في ذات القصة وضرب المصنف مثالا في بعض الآيات الوارده في قصة موسى عليه السلام نحو قوله سبحانه قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم، وفي بعض الآيات قال الملأ من قوم شرعون إن هذا لساحر عليم. فقال المصنف رحمه الله كيف الجمع كيف يكون الجمع بين الآيتين؟ حيث إن في الآية الأولى إنه في الآية الأولى عزل قولا إلى فرعون، وفي الآية الثانية عاد القول إلى الملة من قوم فرعون. إن المصنف رحمه الله الجمع سهل جدا. إن نسبة هذا القول إلى قومه وإليه لا تعارض بينهما. يقول ذلك اولا ثم يتبعه قومه هذا ليس فيه غرابه يعني الشيخ رحمه الله أن فرعون قال هذه العبارة أو المقولة اولا ثم لما قالها رددها خلفه الملأ من قومه هذا لا غرابة فيه هذا يحدث كثيرا في مجالس الملوك ثم ضرب مثالا اخر في الذي يظهر منه التعارض باب الرأي وقوله تعالى ساحر مبين ما قاله فرعون وملؤه عن موسى عليه السلام أم قالوا عنه ساحر مبين وفي موضع آخر من كتاب الله قالوا عنه ساحر عليم هل يوجد تعارض بين المقولتين تقول لا لأنه كما قال المصنف الساحر العليم يلزم من عينه أن يبينه. و... لا يلزم آه... أن يكون المتكلم بالكلام يأتي بعبارة واحدة في بل بر... قد يأتي بعبارة ثم آه... يعقبها بعباره أخرى تحمي المعنى نفسه وإن كانت بلفظ آخر فيه زيادة في المعنى وهذا ليس غريبا في كلام البشر فكيف يكون غريبا في كلام خالق البشر سبحانه الذي بين لنا سبحانه هذا الذي هذا الكلام الذي لم نسمعه ولم نشاهد ولم نشاهده ففي المجلس نفته قال فرعون وملأه على فرعون إنه ساحر مُوَمِّن وقالوا ايضا إنه ساحر عليم فلا تعارض بين الايتين <تصفيق> <تصفيق> <أه> ننتقل بعد ذلك إلى. حكم أو نعم إلى حكم إسرائيليات. نعم. نقول قال المصنف رحمه الله تعالى إسرائيليات. الأخبار المنقولة عن بني اسرائيل من اليهود هو الاكثر او من النصارى هذا تعريف الاسرائيليات وقد غلب جانب بني اسرائيل لأنه كما قال المصنف ان اغلب الاخبار منقولة عنهم إسرائيل هو يعقوب عليه السلام ودنوه هم الذين خرج منهم الأنبياء بعد ذلك وكان يعقوب عليه السلام نبياً. و <تصفيق> بلا شك اليهود هم المتقدمون، ثم تلاهم النصارى. <تصفيق> اليهود هم المتقدمون، ثم تلاهم النصارى. <تصفيق> ف أغلب الأخبار المنقولة عندنا في كتب المسلمين من التفسير وغيره هي مأخوذة عن بني إسرائيل من اليهود، وقليل منها ينسب إلى النصارى. نعم، ثم قال المصنف. وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع نعم رجاء على الإخوة أن لا يرسل أسئلة خلال الدرس نعم بارك الله وحيط نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع والأول ما أقرأوا الإسلامون وشهد بصدقه فهو حق مثال ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد إن نجد إن نجد أن الله يجعل السماوات على إضاءة والاراضين على اصبع والشجر على اصبع والماء والماء على اصبع على والماء وفر على اصبع وسائر الخلائق على اصبع فيقول أنا الملك أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى بدت نوازدهم تصديقا لقول الحضر تصديقاً لقول الحضر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والثماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أقول هذا الحديث أخرجه أيضا مسلم هو متفق عليه بين البخاري ومسلم وحديث جليل فيه اثبات اثبات صفه من الصفات الخبريه الذاتيه المتعلقه بذات الله عز وجل وهي الافضل وهذه الصفه اثبتها هنا في الحديث هذا الحظ من أخبار اليهود وأقره عليها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم <تصفيق> ويصفة طليق بجلال الله على قاعدة أهل السنة المأخوذة من قوله تعالى ليس كم فيه شيء وهو السميع البصير. <تصفيق> أصابع الرحمن ليست كاصابع البشر كما أن سمعه ليس كسمع البشر وبصره ليس كبصر البشر وقد ذهب الجهميه الضلال ومن تبعهم من فرق التأويل إلى تأويل هذه الصفة الجليلة وفرقها عن معناها الحقيقي بغير مستند من الكتاب والسنة ومن رؤوس هذه الفرقة بشر أمن الريسي العنيد الذي نقض أقواله إمام السنة عثمان ابن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في كتابه نقد نقد عثمان بن سعيد على المري على المريسي على المريسي الجهمي العنيف فيما افترى على الله في التوحيد. فقال رحمه الله تعالى. أن, إن الريس عليه من الله ما يستحق أنا لا أدري ما سبب تقطع الصوت لا أدري المشكلة عندي في المكبر أن بعض أخواني يشتكون من أن الصوت يتقطع لا أدري ما هو السبب أنا صفطت الآن صوت المكبر على إذا الصوت ارتفع يحب يفضل التقصير لا أدري هكذا أفضل هل هكذا أفضل لا فأقول قال المرسي إن اصبعي الله قدرته يشير إلى مجاء الحديث الصحيح لشواهده القلوب بين اصبعين بين إفضعين من أصحابي الرحمن يقلبها كيف يشاء فقال إن إن في هذا الحديث هما قدرة, قدرة الله عز وجل فجعل لله قدرتين فرد عليه الإمام عثمان وابن سعيد قائلا فيقال لك أيها المعجب بجهالته في أي لغات العرب وجدت أن اصبعيه قدرتين فأنبئنا بها فإن قد وجدناها خارجة من جميع لغاتهم، إنما هي قدرة واحدة. ثم قال فكيف صارت صارت القلوب من بين الأشياء بين قدرتين؟ نعم إلى أن قال رحمه الله تعالى مستشهدا بحديث مسعود هذا، مستشهدا بحديث مسعود. رضي الله عنه ومما يزيده أن يزيد كلام المريس نقضا قوله في المكان الآخر يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماء يوم القيامة بيمينه ثم يقول أنا الملك ففي قول الله تعالى يوم نصف السماء وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ومعنى مخالف مخالف قيلك لا شك فيه ان الطي لا يكون إلا بالأصابع في اليدين وكيف ثم وستطرد قائلا وكيف أقررت بالحديث في الإصبعين من الله وفسرتهما قدرتين وكذبت هذا حديث مسعود في خمس أصابع في خمس أصابع يشير إلى ما جاء في رواية من حيث عدد النبي صلى الله عليه وسلم الأصابع أو حيث عدد الحبر الأصابع التي يحمل عليها ربنا سبحانه خلقه خمس أصابع السماوات على إصبع الثاني الأرضين على إصبع الثالث الشجر على إصبع الرابع الماء والصرع على إصبع الخامس سائر الخلائق على إصبار فجعلها خمسة أصابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فقال الدارمي. وكيف أقررت بالحديث بالإصبعين من أصابع الله وفسرتهما قدرتين وكذبت بحديث ابن مسعود رضي الله عنه في خمس أصابع وأجود إثنادا من حديث الإصبعين لأن حديث ابن مسعود الصحيحين أما حديث الإصبعين في خارج الصحيحين وقد جاء من طرق مختلفة في بعضها بعض ولكنه تفحه بمجموعها ثم قال ثم تأولته القدره ثم تأولته القدرة خمس قدرات كما تأولت في الإصبعين من قدرتين إلى أن قال فاما تكذيبك بحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خبره من قام عليه فقال أبلغك الله يحمل يوم القيامة السماوات على إصبع إلى آخر الحديث فادعيت أن هذه الآية أي آية وما قبر الله حق قبره نزلت تكذيبا لما قال الحق ثم قلت أفتحفزون بقول اليهود فيقالوا لك أيها المريك قال لما رأينا متسيرا ومتكلم أشد مناقبا لكلامي منك مرة تقول الحديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيره قدرتين. مرة تقول هو كاذب وقول اليهود تقر نعم تقره مرة وتنكره مر... وتنكره أخرى. ولو ولقد ولو ولو قد كنت من أهل الحديث ورواه فيه لعرفت أن الأثر قد جاء به تصديقا لليهودي لا تدبيبا له كما تدعى. نقول وقد جاء في روايه الصحيحين من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما فرأنا الآن ضحك حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر فهذا فهم الصحابي راوي الحديث ابن مسؤول ابن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحكة تصديقا لقول الحضر ثم قرأ الآية تصديقا لقوله لا تكذيبا لقوله كما فهم المريسي والعنيد الذي افترع على الله عز وجل أن هذا الحديث وإن كان يروى الحضر من, من أحبار اليهود من بني اسرائيل إلا أنه قد صدقه الرسول صلى الله عليه وسلم وأقر بصحته فهو حق وهذا مثال جيد للقسم الأول من أخبار بني إسرائيل نعم القسم الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه طواباطا مثال وما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جامعوها أي جامع زوجتهم من ورائها جاء الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتحرثكم أن ناشئتم هذا حديث أخرج مسلم أجل فمتفق عليه وفي رواية خارج الصحيحين وهي زيادة اخرجها ابن ابي حاتم كما نقل هذا الامام الانجاني رحمه الله تعالى في كتابه اذاب الجفاف انه صلى الله عليه وسلم قال مقبلة ومدرة اذا كان ذلك في الفرج و هذا الحديث له سواهد عدة خارج الصحيحين ومرويات مختلفة منها ما أورده أيضا الإمام الأمزالي في كتابه المنشر إليه كما أخرجها أبو داود وغيره من حديث ابن عباس أنه قال كان هذا الحي من الأمطار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم أن الأنصار لما كانوا على الوثنية كانوا يقتدون بفعل اليهود لأنهم يرونهم أكثر علما منهم فكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف أي على جانب وذلك أسطر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا <تصفيق> ويتلززون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينه تزوج رجل منهم امراه من الانصار فذهب يصنع بها ذلك فانكرته عليهم وقالت إنما من كنا نؤتى على حر فاصنع ذلك الا فاجتليه إلا فاستنبني حتى شرية أي وتفاقم أمرها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانزل الله عز وجل نساءكم خرص لكم فأت وخرصكم أن شئت أي مقبلات ومجدرات ومستلقيات يعني لذلك موضع الولد فهذا القرآن نزل في تكذيب كلام بني إسرائيل في هذا الشأن وفي بيان مخالفة فيه للحكم الشرعي وأن الله عز وجل قد أباح للرجل وميأت يا زوجته على أي وجه كان إذا كان في موضع الحرف أي في القبر ولو أتاها من جهة الضبر من الخلف. نعم على أن يكون الإدخال في صمام واحد أي في الفرج نعم ولذلك تواترت الأحاديث على تحريم إتيان النساء في الدبر، بل عده الرسول صلى الله عليه وسلم كفرا أي من الكفر العملي. نعم، <تصفيق> الثالث أي القسم الثالث من أخبر بني إسرائيل ما لم يقره الإسلام ولم ينكره. <تصفيق>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 ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخشى محظور لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتباوأ مقاده من النار رواه البخاري هذا القسم الثالث وصف بين الاول والثاني ويقتضي التوقف باب الراس لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم وهذا الحديث حديث أبي هريره اخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيح تحت باب قوله تعالى قول أمنا بالله يوم أنزل إلينا وفي قول في قوله في قول أبي هريرة رضي الله عنه كان أهل الكتاب يقرون السورات بالعبرانية ويفسّرونها بالعربية نقل أبو صنف عن شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى قال وهي العبرانية قريبة من اللغة العربية واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم لغة اليهود فتعلمها في أيام قليلة نحو 16 يوما وهذا قد أورده البخاري معلقا في كتاب الأحكام من الصحيح تحت باب ترجمة الحكام وليزوزوا ترجمان ترجمان واحد ترجمان واحد نعم وهذا يدل على جواز تعلم لغات هؤلاء او لغات هؤلاء القوم من الكفار ولكن لحكمة او لفائده لا نعم الحكمة ونفى إذا لا عبثا نعم ولا استخارا بلغات الكفار وتعظيما لها على اللغة العربية التي هي لغة القرآن نعم والشاهد أن هذا القسم من مرويات بني إسرائيل يجوز التحدث به لكن بحذر اذا غلب على ظن العالم أو الباحث أن هذا الخبر بعينه الذي لم يأتي فارغنا بتصديقه ولا بتكذيبه يعني يغلب عليه الباطل وعدم السحة فلا يحدث به احدا إذا غلب على ظنيه العكس انا موافق أنهم وافق لشرعنا فلا بأس أن يحدث به لهذا الحديث وهذه مشألة الاجتهادية ولهذا كان العلماء بين مقل ومستكثر في أخبار بني إسرائيل وبين مفرط ومفرط في هذا الباب كما سوفيات بيانه ان شاء الله تعالى ولربه هو الامر انه ايضا هو انه ينبغي تحري صحه اسناد في أخبار بني لأن الكثير منها روية برويا باسانيد ضعيفه جدا او موضوعه و من اشهر من روى اخبار اخبار, أخبار بني اسرائيل كعب الاخبار واهب ابن منذب اهلا و... وبالنسبه لكعب الاخبار في وقت إسلامه فقيل في خلافة عمر وقيل في خلافة الصديق رضي الله عنهما وقيل إنه أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الأشهر أنه أسلم في خلافة عمر رضي الله عنه وقد أكثر بعض علماء التفسير عن النقل, عن النقل عنه بأساندهم وكذلك تجد تجد يعني كما وفيرا من اخبار بني اسرائيل من القسم الثالث هي من روايه كعب الأخبار ثم أو ومعه وهب ابن منبه نعم وكذلك وأيضا جاءت بعض أخبار بني إسرائيل عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه من الذين أسلاموا في حياة النبي صلى الله عليه واله وسلم وصحابي جليل وكان من أخبار اليهود وعني لنا وقفة إن شاء الله تعالى في المجلس القادم معه هذه المسألة نزيدوها تفصيلا وتوضيحا ان يسر الله عز وجل وأعتذر إليكم عن مجلس عذاب طالب العلم نظر الانشغال بأمور هامة يعني لا أستطيع تركها وكذلك أعتذر عن مجلسي يوم السبت القادم ايضا لانشغالي ببعض هذه الأمور الهامة في هذه الأيام وإن شاء الله يكون موعدنا يوم الاثنين القادم مع درس الشيخنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محي الدين فضي الله تعالى في شرحه, في شرحه على كتاب الإمام من صحي البخاري وأيضا أذكر أو على على إخواننا أن, أن هناك مجلسا لي إن شاء الله تعالى مع إخوانكم في تونس يوم الاثنين القادم الساعة التاسعة ليلا بتوقيت القاهرة ضمن سلسلة اللقاءات الثلاثية التونسية <تصفيق> التي اراد إخوة اخوانكم في تونس ان يجعلوها على غرار اللقاءات الثلاثية القطرية التي كانت قريبا في دولة قطر فنفأ الله ان يوصقهم فيها وان تجعلها عونا آه... لإخوانين هناك في تونس على, على الالتزام بالسنة وعلى آه... ال... آه... <تصفيق> وعلى الارتباط بعلماء السنة وبطلبه العلم من أهل السنة السلفيين وأن يكونوا على ذينا من أمر دينهم نظرا يعني من عداء وجود العلماء عندهم على حد ما نعلم فلبس أن يستفيد الجميع من هذه اللقاءات وإن شاء الله يعني يقوم الإخوة بإذاعتها أو بإذاعة درسنا هذا يوم الثنين على غرفتنا دار أهل الحديث وأظن أنها كذلك تذاع على غرفة الإمام الآجري بارك الله في القائمين على إلى الغرفتين ونكتفي بهذا إن شاء الله تعالى نظرا قرب قامة صلاة العشاء عندنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله